book 2 pet nicest 15 15 sadia in jivila al thimar wal mawad al ghidaiya al thimar wal ما حّ فراولة ما حبت فرلة إامكي إن منا ما ح كي ووشما ما كيوي ووشام إام بش إن وك ما بررتقالة و حبه جريب فروت معي برتقاله وحبه جريب فروت امام يابوكو ان مانجو معي تفاحه وحبه مانجو معي تفاحه وحبه مانجو امام بانانو ان اناناس معي موز وحبه اناناس معي موزه وحبه اناناس بريپراوليام سادنو سولاتو انا اعمل سلطه انا اعمل سلطه انا اكل قطعه توست انا اكل قطعه توست jem toast z masłem أنا آكل قطعة توست مع زبدة أنا آكل توست مع زبدة jem toast z masłem قطعة توست مع زبدة ومربى إن أنا آكل قطعة توست مع زبدة ومربى jem sendvič ana aklu sandvič ana akl sandvič jem sendvič z margarino ana aklu sandvič bil margarin ana أنا أكل ساندويتش بالمارغرين والطماطم انا اكل ساندويتش بالمارغرين والطماطم potrebujemo kruh in نحتاج إلى خبز وارز نحتاج الى خبز وارز potrebujemo ribe in Nahtežu ila samok vstek. Nahtež ile semak vsteg. Potrebujemo pico in špagete.. Nahtežu ila pizza v makaronec spageti. Nahtež ila pizza v makaronete spageti. Kaj še potrebujemo? ماذا نحتاج زيادة على ذلك ماذا نحتاج زيادة عن ذلك مة كورينيا إنجنك زخ نحتاج إلى جذر ووطماتم للشوربة نحتاج إلى جزر ووطماتم للشوربة ك ساامريجة تغنا Kje je supermarket?? Ej supermarket? Enj supermarket Knjigo in najnovejjšodostopno verzijo najdete na naši spletni strani book2.de dvojni, dvojni v dvojni v Pika book 2 pika,